أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما وقع عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنه مرجز إلى أجلهم بالغ إذاهم إذاهم ينكثون فانتقنا منهم فأغرقناهم في اليم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 وامغاربنا التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودننرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وَمَا كانوا وما كانوا يعرشون